بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وكذلك إذا كان خاصين يعني إذا تعارض ابن وهما خاصان فيعمل فيهما كما يعمل في العامين إذا تعارض وسبق أنه يعمل فيهما بثلاثة أمر الأمر الأول إذا أمكن أن يجمع بينهما يجمع مثال ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة وجاء أيضا صلى أنه يسلم الظهر في منى يعني يوم الافاضه يوم العيد والجمع بينه أنه صلى الظهر في مكة ثم أتى إلى منى وصلى به له نافلة ولهم فريضة والطريق الثاني إذا لم يكن الجمع بينهما فيتوقف فيه والمراد يتوقف حتى ينظر في الراجح إلا معلم التاريخ مثال ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال وجاء معباس أنه تزوج ميمونه وهو محرم، وجمع بينهما الترجيح وهو قول ميمونه النمسى تزوج بها وهو وهي حلال وهو حلال لأن ميمونه هي صاحبة الشأن وإذا لم يعلم التاريخ فينسف المتقدم بالمتأخر مثل كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها ومثل قولي سبحانه اي يوم الدين انا جئتم الرسول فقدموا بين يدينا اجواكم صدقا نوصي بل التي بعدها ان لم تتبعوا باقي من الصلاه والزكاه وهكذا نعم والله نخص صلى الله عليه وسلم